بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون ثم الجحيم، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.